غفور الرحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ولا يحل لهن أن يكتن ما خلق الله في أرحامهم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 116. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا افتدت به تلك حدود الله فلا تعبدوها وَمَن يَتَعْدَى حُدُودَ اللَّهِ فَهُؤلَاءَ كَهُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْدًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَ فلا دناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون